بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشن دو مهربا <تصفيق> سراب عمد وعام أشق وبينا سراب عمد وعام أشق وبينا لبدينا بو خمين دوي اشوف دعا مين لا بو خمين دوي اشوف دعا Let me Oh, oh, oh, oh, جمعہ دی آمد Dios City